أنا مالي فيها اش مني اقلق من رزقي ليش والخالق يرزقني انا مالي فيها اش مني أقلق من رزقي لا والخالق يرزقني يا قلبي ثطب الله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع ماذا في علم الله القيرا في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دار علي مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني سوقنا عامر بلا واللي شراير يرباح منه ينوي ويطلب منه لا الجود يقلعنه وغبنه شافيعنا رسول الله من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش علي مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني في ظلمات الأرحام صورني من النطفة وبدالي في الأنعام نعمة من كل صفا وخلق لي ماء وطعام ونعيم من اختلفان بغير قماش بطاني والستان رزقي مالي فيها اش بني اقلق من رزقي والخالق يرزقني